ألم ترَ إلَّا الَّذينَ خَرَجوا مِن ديارِهِم وَهُمْ أَلوفٌ حَدَّرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوَتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوَتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَمِيعٌ عَلِيمٌ